يا نفس توبي فإن الموت قد حانا وعف الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقبنا لتقن فتلهق افراعا ذولا في كل يوم لنا ميت نشيعهم ننسى بمصرعه اسى رمى موتا رمى موتا مضى زمان ولى لعبي اللاعب يك كما قد مضى قد كان ما كان يك كما قد مضى قد كان ما كان